أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 قل فاتوا بالتورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم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 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء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 ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فإن قضكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والتكم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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه For الَّذِينَ who cut their بَعْدَ إِيمَانِكُمْ you الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ forgive the فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ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 انتم خير امه خرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو ان اهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون لنبئاء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قام يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر صابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقد بينا لكم إِن إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألي يكفئكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين وتصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أُنَاوِيَ تُبْعَلِي هِمُ or يعذبهم will ظالمون them ما في السماوات وما في and يغفر Allah يشاء ويعذب in يشاء والله غفور رحيم يا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 سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا تموت الا باذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها وَمَن يُرِد الثَّوَابَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّنْ مِن نَّبِيٍّ إن قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ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 وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 وبيس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غم بغم لكيلا فأثابكم غم بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 متهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أن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 والله عليم بذات الصدوق ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او ميتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما تجمعون ولئن امتم او قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيئنا يغل ومن يغل اليات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبيس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولم ما اصابتكم صيبه قد صبت مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير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 They say to their sins What is not in their hearts And Allah knows what they are saying Those who said to their brothers And they stood for فَوَسِيقٌ مَّلَّ الْمَوْتَى إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ فَتَهُلَّلُوا مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ